يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز, فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث جذاب الله تعالى وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب فلقاءنا الليلة بأمر الله عز وجل بداية من اليوم أو بداية من الليلة وعلى امتداد إن قدر الله جل وعلا لنا اللقاء والبقاء على امتداد خمس لقاءات نلتقي فيها مع هذه السلسلة التي عنوانت لها بأنوان اختبسته من كتاب الله جل وعلا ألا وهو فبهداه مختلف فبهداه مختلف سلسلة نتحدث فيها عن أنبياء الله ورسله وأبدأ الحديثة في هذه المحاضرات الخمس المتتادية إن شاء الله تعالى مع الأنبياء الكبار الذين صدر الله جل وعلا بهم بقية الأنبياء أو الذين فضلهم الله جل وعلا على بقية الأنبياء والرسل فلقد أرسل الله جل وعلا ما يزيد على ثلاثمائة رسول أو ثلاثمائة نبي وأكثر من ذلك واصطفى الله جل وعلا من بينهم خمسة هم أولو العزم من الرسل الذين قال الله جل وعلا عنهم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن وريم وأخذنا منهم ميثاقا ميثاق غريضا وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوخينا إليك وما وصين به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فنلتقي بأمر الله حسى وجل مع هذه السلسلة بداية من هذا اللقاء للكلام عن الأنبياء أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المهتدين بهديهم وأن يجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير فبيهداه مقتده. هذه هذا أمر من الله جل وعلا للأنبياء أو هذا أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولي ولهذه الأمة جميعا أن يقتدوا بطريق الأنبياء فبهداه مقتده ذكر الله جل وعلا لنا في سورة آل عمران أسماء ثمانية عشر نبيا ذكرها الله جل وعلا تباعا ثم ذكر الله تعالى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فإذا أردت أن تسير على طريق الهداية وأنت استقيم على طريق الله جل وعلا ليكرمك الله جل وعلا برفقة هؤلاء كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فنحاول أيها الكرام أن نتدارس سيرة الأنبياء بداية من هؤلاء الكرام الخمسة أولي العزمي الرسل ومقدمة يسيرة بين هذا الحديث الذي سأشرع فيه الليلة الأمر الله جل وعلا في قصة نبي الله نوح مقدمة يسيرة بين هذا اللقاء إجابة على سؤالين السؤال الأول لماذا بعث الله الأنبياء والثاني لماذا ندرس قصة الأنبياء لماذا بعث الله الأنبياء لماذا بعث الله الأنبياء الله جل وعلا من رحمته ولطفه وتودده وكرمه على عباده أن الله جل وعلا لم يأخذنا على هذا الميثاق الذي فطرنا الله جل وعلا عليه أول مرة على ألو ميثاق التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وكما قال الله جل وعلا واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الا اشتد قالوا بلى شهدنا يعني شهدنا أنك ربنا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة اننا كنا عن هذا غافلين الآيات فالله جل وعلا من رحمته أنه لم ياخذنا بهذا الميثاق الذي اخذه علينا من البدايه او اخذه علينا حين ولدنا من بطون امهاتنا على الفطره لكن لما جاءت الشياطين فأبعدتنا عن طريق الله جل وعلا من رحمة الله جل وعلا أنه لم يعذبنا بل من كرم الله جل وعلا ولطفه وتوجده ورحمته بعباده أن أرسل إلينا الأنبياء ليصل الأرض بالسماء عن طريق وحي السماء جبريل لينزل الله جل وعلا كلامه وكتبه وصحفه بين يدي الناس لتكون نورا وهداية للطريق إلى الله جل وعلا قال تعالى وما كنا معذدين حتى نبعث رسوله رحمة رحمة لو أن الله جل وعلا عذب الناس هذا جيدا لو أن الله تعالى عذب الناس دون أن يبعث الله جل وعلا رسول ما ظلمهم الله لأن الله أخذ عليهم العهد من البداية وأخذ عليهم الميثاق من البداية أن يكونوا على التوحيد بل وأقام الله عليهم الحجة حين أخرجهم من بطون أمهاتهم موحدين على الإثام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطر ايه الفطره ايه لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولم يكن النبي او يسليمانه ما لم يكن النبي او يسليمان ليه لانه في البدايه مسلم لانه مولود على اساس على الفطره فلو ان الله تعالى عذب البعيدين عن الاسلام الان وادخلهم الله جل وعلا النار ودمر الله جلو عالمهم الأرض لما ظلمهم الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح على لو أن الله تعالى عذب أهل sماواته وأهل أرضه لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع إليهم من كل شيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن من تودد الله جل وعلا أن أرسل إلينا الرسل فالإجابة الأولى على هذا السؤال لماذا أرسل الله جل وعلا الرسل رحمة من الله جل وعلا بعباده هداية من الله جل وعلا لعباده قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في الحديث الطويل حديث عياذ بن حمار وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال تعالى إني بعثت عبادي حنفاء، إني بعثت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فجاءت الشياطين فجثالتهم عن دينهم، فمن رحمة الله جل وعلا أن أرسل لينا الأنبياء ورسل يردون إلى الفطرة وإلى دين الله جل وعلا، فالحمد لله أن أرسل الأنبياء. الحمد لله أن الله جل وعلا لم يتركنا هكذا حتى نقابل العذاب يوم القيامة الذي سيقع علينا ونحن سحقه لكن من لطف الله ورحمته وتودده وإرادته للايت بنا أرسل الله جل وعلا إنا لإلينا الأنبياء لماذا أرسل الله الأنبياء هذا هو السؤال الأول الثاني لماذا نتحدث الآن عن قص الأنباء لماذا نتحدث الآن عن قص الأنباء نحن الآن أيها الكرام بحاجة ماسة دعاة ومدعوين علماء ومتعلمين عامة وخاصه بحاجة ماسة إلى أن ندرس قصص الأنبياء لا فيما ونحن نعيش الآن مرحلة استضعاف كنفس المرحلة التي مر بها جميع الأنبياء تعاني حتى تعان حتى تعان على الصبر على هذه الغربة الثالية للدين حتى تعان على الصبر على البلاء واللأواء والألم والشدة في هذا الزمان لا بد أن تتذاكر قصص الأنبياء لتصبر كما صبروا كما قال تعالى تصبر كما كما صبر أولو العزم من الرسل فنحن الآن نتدارس قصص أولو العزم من الرسل لعلنا نصبر كما صبروا فنحن الآن في حاجة ماسة أكثر من حاجة الأولين لدراسة قص الأنبياء لأننا الآن في غربة شديدة غربة شديدة قلة والأنبياء كانوا قلة والانبياء عاشوا السدة. بلاء والانبياء مروا ببلاء، فنحن الان بحاجة الى ان نتدارس قص الانبياء لنتعلم رقم واحد من فوائد دراسة قص الانبياء. واحد لنتعلم السنن الربانية. لنتعلم السنن الربانية. وقد ذكرت لكم اريفا في خطبة الوعد الحق. ثلاث كلمات تحفظوها انه لن يتحقق النصر والتمكين. احفظها جيدا. لم يتحقق النصر والتمكين لأمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلا بهذه النقاط الثلاثة أن تمر بالأمة مرحلة الصدعاف ثانيا تصبر الأمة على ذلك ثالثا يأتي الاستخلاف والتمكين الصدعاف صبر استخلاف الصدعاف صبر استخلاف فلا بد أن تتعلم هذه السنن من حياة الأنبياء كل نبي سنأخذ دراسة سيرته أو دراسة طريق دعوته أو حياته سترى هذه ثلاث استضعاف وصب يأتي التمكين والاستخلاف بأمر الله جل وعلا فحتى تتعلم سنن الله جل وعلا التي لا تتبدل ولا تتغير في هذا الكون لابد بد أن تدرس قص الأنبياء ثانيا لماذا ندرس قص الأنبياء لأن الله جل وعلا ذكر قصص الانبياء لسيما في مرحلة العهد المكي ايام الاصطاعات ذكرها الله جل وعلا في بالقرآن في مواطن كثيرة بل لو قرأت القرآن لرأيت ان غالب القرآن ان غالب القرآن ملأه الله جل وعلا بالقصص ليه ليه القصص هو عالب ليسمع قصة زي ابو زيد الهلالي عشان نقول في الاخر الله ولا والليسمع قصة زي تاع ابو حمع صريك لا لا لا الله جل وعلا يعطينا هذه الفائدة الثانية الله جل وعلا يذكر لنا قصص الأنبياء في القرآن لكي يتعلم المؤمنون الثبات لما يروا ثبات الأنبياء قال تعالى وكلا نقص عليك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحظ وذكرى للمؤمنين يعني قصص حق مش محتاجة لن يقوله حق فنية ولازم يجيب كذب ويقل فيها شواء تأريفات ويعمل أحداث لم تحصل عشان يوصل الحق الفنية لكصة لا لا لا إنما الذي نريده من وراء هذه القصص هو أن نستفيد يعني الله جل وعلا لم يذكر قصة في القرآن حتى وإن كانت قصة جوسف لم يذكر الله جل وعلا قصة في القرآن كاملة من البداية إلى النهاية حتى القصص سيدنا موسى التي كررت في القرآن ما يقارب خمسة وعشرين مرة لم يذكرها الله جل وعلا كلها مرة واحدة، ولا حتى في مجموعة القصص لم تذكر القصة كلها كاملة. ليه؟ لأن أفيعجز الله جل وعلا أن يذكر لنا في سورة يسميها باسم كل نبي، زي ما سمي قصة يوسف باسم سيدنا يوسف، سورة يوسف، سورة نوح باسم سيدنا نوح. أفيعجز الله جل وعلا أن ينزل سورة لكل نبي يذكر لنا قصته كاملة؟ ببلوة لا والله لا يعزز لكننا لا, لا نستفيد من وراء القصة إلا بالفوائد لأجل ذلك ذكر الله جل وعلا لا تستفيدهم من القصة من عباد وعبر وهذا الذي سنتدرسه يعني ما توقعش مني نقولك كان فيهم من الأيام واحد اسمه سيدنا نوح خرج واستقومه وبعدين أبله لا لا لا بهذه السياق وبهذه القصة اللي بسموها الحركة الثانية لا لا أذكرها إنما أذكر لك بعض أطراف القصة كما ذكر الله لأستغلص منها الدرس والعبرى الذي نستفيده في حياتنا الآن فالفائدة الثانية إنزال, إنزال الله جل وعلا لقصص القرآن لقصص الأنبياء في القرآن ليسل الله المؤمنين ليثبت الله جل وعلا قلوب المؤمنين لا سيما في هذه المرحلة التي استضعف فيها المسلمون التي تشابه مرحلة الاستضعاف التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم والتي نزلت فيها قصص الأنبياء التي تشابه مرحلة الاستضعاف عند الأنبياء مرحات الصنع عند الأنبياء زيها عند النبي عليه السلام عشان عشان كن ربنا أنزل القصة واختصر صنعات كذلك نحن بحاجة الآن إلى ذكر قصص الأنبياء لأننا في مرحات الصنعات كذلك كما حلت الصنعات التي مرضيها الأنبياء ومرضيها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك نحن بحاجة إلى أن نتذاكر الآن قصص الأنبياء ليرتدع الظالمون لتكون عضة لكل ظايعة وكل ظالم ليعلم كل ظالم إذا وصلت إليه قصة الأنبياء التي ذكر الله في القرآن ليعلم كل طاغية وكل متجرئ على عباد الله وكل ظالم لأولياء الله وكل متجرئ على حدود الله ليعلم أن له نهاية وأن الله جل وعلا لن يخفل عنه وأن الظالمين من قبله دمرهم الله جل وعلا وأهلكهم وإن استمره على ذلك فانظر أيها الظالم إلى نهاية الكصة لترى أن الكصة نهايتها مكتب الظالم إبادة الله للظالم خشر الله للظالم بظلمات تكون له يوم القيامة وكذلك كل ظالم وكل صاغية في كل عصر ومصر قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأولي الألباب ليعتبعوا أولي الألباب قال تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون ليتفكر أولئك الظالمون لعلهم يرجعوا. يبقى الفيل الأولى من ذكر قصص الأنبياء هي تعلم السن الربانية اثنين تثبيت المؤمنين ثلاثة تذكير الكافرين ليرتجعوا او الظالمين اربعة الفائدة الرابعة وهي التي عنونت لها بعنوان الذي اخذته من القرآن لنقتدي بالانبياء لنقتدي بالانبياء فان اقتدينا بهم, بهم واحببناهم فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من احب ومن يصع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وتفى بالله عليما والليلة مع نبي الله نوح نبي الله نوح بما أسمي بما أسمي نبي الله نوح إنه, إنه الصابر الأول إنه خبير الدعوة إنه خبير الدعوة إنه القوي نبي الله نوح الذي ذكر الله جل وعلا اسمه في القرآن ما يقال ثلاثا وأربعين مرة وتم الله جل وعلا سورة باسمه سورة نبي له نوح نبي الله نوح نبي ذكاه الله جل وعلا تذكية في القرآن كما شاته معنا كما قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا لأجل ذلك اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله فبهدى مختلف اقتدى النبي بنبي له نوح فقال النبي أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا فالوصف الأول كان للنبي له نوح نبي من أول عزمي الرسل نبي هو أول من يفكر الناس فيه بعد آدم أول من يفكر الناس جميعا فيه بعد آدم في يوم القيامة في أرض محشر في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين من حديث أبي سعيد وحديث أبي غريرة يأتون إلى آدم ثم يأتون إلى أول الرسل نبي الله نوح من أولي العزم الرسل. تنظر كيف كان نبي الله نوح يعيش دعوته كيف كان نبي الله نوح يدعو أمته كيف كان نبي الله نوح يصبر على أمته كيف كان نبي الله نوح يحفظ جناب التوحيد كيف ربه كيف كان نبي الله نوح يعبد وذل ربه كيف كان نبي الله نوح يصبر على البلاء كيف مكن الله جل وعلا نوح كيف ختم الله جل وعلا حياة نبي الله نوح هذه الفائده فلا اذكر القصة كلها فان اردت القصة فارجع ترجع فان الله جل وعلا قد ذكر اطرافا منها في سوره الاعراف وفي سورة يونس وفي سورة هود وفي سورة القمر وفي سور كثيرة كسورة الشعراء وغير ذلك ذكر الله جل وعلا قصص نبي الله نوح في الكرآن في عدة مرات أستخلص من استخلص لك منها بعض الفوائدة التعلم إذا كنت تسير إلى الله جل وعلا إذا كنت تدعو إلى الله جل وعلا إذا كنت تعرض لبلاء فانظر إلى نبي الله نوح كيف عان ذلك وكيف صبر على ذلك نبي الله نوح أستاذ الدعوة، ولكل من يريد أن يدعو إلى الله جل وعلا لا بد أن يتعلم أول كلمة في الدعوة إلى الله تعالى، أول كلمة في الدعوة إلى الله تعالى، وكلنا دعاء، فكنت فكر إننا دعاء بس لأن أنا أركوس عواف على الممر، لا، انما كلنا دعاء، كل أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء إلى الله، دعاء بالقول، دعاء بالفعل، بل دعاء بالصمت. فربما تسكت ويكون سكوتك دعوة إلى الله جل وعلا فنحن جميعا دعاة إلى الله تعالى قال تعالى كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا مين النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون دعية إلى الله تعالى فإذا بدأت طريق الدعوة في عملك في شارعك في جمعتك في بيتك في عمارتك في مسجدك في أي مكان تحل فيه قطار سيارة ميكروباس قدام الناس في العامة في الخاصة إذا كنت في أي طريق فاعلم أنك داعية إلى الله جل وعلا وليكن وليكن حاديك الأول أيها الداعية إلى الله الإخلاص لله تعالى فالداعية لا يريد جزاء على عمله لا كلمة شكر ولا ثناء من أحد الداعية إلى الله جل وعلا لا يريد مالا ولا يريد وجاهة ولا يريد سلطانا وليعلم الصغاء أن الدعاة إلى الله جل وعلا الذين أوذوا في الله ليعلم الصغاء أن الدعاة هؤلاء لا يريدون منصبا ولا كرسيا لا يريدون دخولا في البرلمان ولا يريدون سلطة على هوث الناس إنما يريدون تحكيم شرع الله فقط ويريدون الأجر من الله تعالى وهذا يتضح جليا في الداعية الذكي الناصح النبيب الخبير نبي الله نوح الذي قال لقومه يا قوم لا أسألكم عليه مالا يا قوم لا أسألكم عليه مالا فنبي الله نوح لا يريد أجرا ولو راحظت قصص الأنبياء جميعا لرأيت أن الأنبياء جميعا قالوا هذه الكلمة أو معناها لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا فما كانت دعاة يطلبون مالا ولا أجرا إنما كانوا يدفعون المال ويسمعون الأجور للناس لعلهم يسوب ويعودوا إلى الله جل وعلا فالداعية لا يريد تنصيب من أحد ولا كرسيا أمام أحد ولا وجاهة أمام الناس ولا يريد مالا ولا وجاهة إنما يأخذ جزاءه من قول ربه جزاء من ربك عطاء حسابا إنما كرسيه في مقاعد صدق عند ملك مقتدر إنما توابه في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر إنما فناه لا نريد منكم جزاء ولا شكر إننا خاف من ربنا يوما عبوسا تنطيرا إن مذيعية مخلص لله جل وعلا في حركاته وسكناته يتكلم لله يسكت لله يخطو لله يعطي لله يمنع لله ينام لله يقوم لله حياته حياته حياته كلها لله يا قوم لا أسألكم عليه ما لا فإذا بدأت الدعوة فليكن حاديك ومنطلقك إلى الدعوة يا الله جل وعلا لو قرأت كتابه كتاب تقرأه لو حضرت محاضرة لو كلمت أحدا من الناس بالطريق لو قلت الواحد تعال على صلي في المسجد لو دعوت أباك لو دعوت أمك اعلم أنك ما تدعو تأخذ الفناءك ولا مالا إنما في البداية الإخلاص والإخلاص تخلص به من النار عافانا الله غياكم هذا هو الدرس الأول من دعوة النبي له نوح الإخلاص كذلك يابد أن يلفب نظره أول ما يلفب فإن كان الإخلاص وهو في القلب قد ظهر أحيانا على لسان نبي الله نوح كما قال لا أسألكم علي ما لا فإنما ظهر على نبي الله نوح جليا واضحا الذي لا يستطيع أحد أن ينكره لا يستطيع عاقل أبدا أن ينكر ذلك في نبي الله نوح أن يعلم أن نبي الله نوح صابر كالجبال ثابت ثبات الجبال ليعلم أنه طويل النفس بالدعوة هذا هو الدرس الثاني طول النفس بالدعوة سيدنا نوح دعا به ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما هذا الكلام ده إنت الكلام ده قبل طفال فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأغذهم الطوفان وهم ظالمون يبقى عمر الدعوة قبل الطفال أبنى الكنيسة عن طفال لا ده قبل طفال وكذلك بعد أن كان نبيا يعني بعد مرحلة مثلا أربعين سنة هذه المرحلة ألف سنة يدعو نبي الله نوح إلى الله جل وعلا وهو طويل النفس طويل النفس ومع طول نفسه تخيل عشان بس ما يسوا أحد يقول سيدنا نوح دعا دعوة على كومه دمر أهل الأرض لا حتى تعذر نبي الله نوح نبي الله نوح دعا إلى الله جل وعلا بكل الوسائل وبكل طرق وكان طويلا النفس غاية الطول في الدعوة إلى الله جل وعلا مع أنه دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عامة والله يقولنا عجب عجب يؤف سيدنا نوح قدام ربما يوم الإيامة فالله تعالى كما في صحيح المخاري الله تعالى يسأل نبي الله نوح ويسأل الله جل وعلا قوم نوح فيقول تعالى لقوم نوح هل بلغكم نوح ده مش واحد ولا مش عد سنة ولا ثم معاهم ولا عايز عشرين سنين ولا عشرين سنة لا بيقول لهم هل بلغكم نوح ربنا مسألةكم نوح هل بلغكم نوح قالوا ما جاء أنا من بشير ولا نذير ألف سنة إلا خمسين عاماً وبعدين في الآخر يقولوا ما جاء ما شبلش حد ما حدش كلينا عن ربنا بجد ما حدش تعلمنا الله بجد ما حدش علينا صلوا قبل جداً, جدا. زاي ألف سنة إلا خمسين عاماً أنا ولي الكلام ده ليه عشان تعرف إن قوم نوح قوم يهود قوم أشداء ومع ذلك أصاب نبي الله روح النفس عشان لم يجو واحد يدعو ابوه يدعو اباه واحد من ال ربنا اكرره بالجزاء وليس ابوه من العوان يقول لي ابوه ما اتزامش اخوه ما اتزامش انا خلاص رميت صدص منه ورميت وظاهره ما كان ينتوش وهو بقى حسبه على الله انت تعوشه خمسانه كم سنة دعيته ربنا قال لنا وامر اهلك بالصلاة و... واصطبر مش واصبر واصطبر يعني واصبر واصبر واصبر تدعو ابوه كم سنة عشر عشرين تلاتين لا ولا تناولتنه مرتين ثلاثة جبتنه شدة مسنجوش واتنولت منه المزوم ما فلوش كلينته كل مدين ما سمع شفت منه وستة منهم بيتهم شيد ليه ليه نبي نبي له نوح ألف سنة إلا خمسين عاما واستقوا من, من الأهم الجحود يوم القيام يوم القيام أمام الله يعني حتى مش مقصودين قدام ربنا لا بل لهم نوح قالكم تسعمية خمسين سنة فيكم يقول لا ما جاء أنا من بشير ولا نذير عشان تعرف شد القوم ومع ذلك صبر نبي الله نوح صبر صبر وثبات الجبال حتى أن الله جل وعلا قال مبين لك صبر نوح وطول نفيز بالدعوة قال تعالى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهار يعني 950 سنة الليل نهار بيدعو إلى الله يقلوا بالليل شوية يكون عاوز يناهي يقول لك كلمتين يمكن يحلم بالهداية يقلوا الصبح وليس عقل صافي يكلمه في في الدين يمكن قلب صافي لسه ما ما تضايقش يسمع الكلام يجيلوا بص النروة برحلة يجيلوا بفلوس أي حال كل سبل قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا إيه أصابعهم في آذانهم واستغشوا سيابهم وأصروا واستجروا السكبار أنا عادة دعوت صبع فوين لكذا جرب هو واحد عمر دعوت صبع فوينه ده هو الأذمولة بس علماء اللغة بيقولوا من شدة الجحود والإنكار وظلم قلب قوم نوح انه ما قالوا ايه هتحط صوابعنا في اذننا انت بتحط بس طرف صبعا اللي ما قالت جعلوا أناميلهم في آذانهم انما جعلوا أصابيعهم مش عايزين نسمع خالف واستغشوا ثيابهم ولا عاوزين نشوفهم يغطوا الشرعة جمعش مش نوح جعلوا أصابيعهم في آذانين واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا سكت كيفاء كده افقى رب دمره بقى لا لا لا ثاني ثم اني دعوتهم شهارة ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم شهارة فيش سلك كل وسائل الدعوة كما في النقطة التي ستأتي معنا نفس القولة قلنا في الدعوة الاخلاص الثاني ايه طول النفس اتسبها هتشوف طريق الدعوة كان بيدعو الزائش كان بيدعو الزائش انت تعلم كيف تدعو الى الله جل وعلا صبر نبي الله نوح صبرا طويلا وكما قَالَ تَعَالَى وما آمَنَ معه إِلَّا قَلِيلٌ عنش قليل أديه أنا بحس في تفسير آديا في كل المفسرين أو في معظم المفسرين ليه من معظم السلف اللي يقول أسلم معاه أهله بس بعض اللي قريه أهله بس أقوال ثانية قالوا أسلم معه أهله وبنوا عممته بعضهم قالوا ثاني أسلم معه عشرة بعضهم قالوا ثاته وعشرين بعضهم قالوا أقوال ما وصلوا اليه قالوا اسلم معه ما يقارب ثلاثة ثمانين واحد. واحد قول ميت واحد يعني كل واحد يصضل نبي الله يعني خم سنة عشر سنين عشر سنين عشان واحد يشتل ولو اثنين اسلموا مرة واحدة يبقى هو محتاج يصبر عشرين سنة عشان واحد تاني يشتل يعني لو اسلم اللبنان مع واحدة من قريبته ولا لحاجة يبقى محتاج يصبر ثلاثين سنة ليسلم به واحد مرة تانية انت دعيت ابو كمك واخوك وصحبك وجارك واللي قدامك في الشارع دعيته قدقيه عشان تصبر عشان تتعلم الصبر ان نبي الله ينوح طويل النفس الداعية الى الله سلم لا بد ان يكون طويل النفس عشان كده لم يدع نوح على قومه دعلوا بانتك لما عرضوا عنه لا لما ضربوه لا لما قالوا مجنون لا لما هيرجموه هيرجموه لا إنما دع أنت لما عرف يقينا أنه لا فائدة. يعني هو كان يستطيع أن يصبر مس لا تسعة يصبر لكن لما ربنا عزل أوحاه له بقوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني ربنا قال له خلاص ما تجوز ما تجوز خلاص كان الولد المولود جديد يأتي به جده ليمسكه ويرفعه على جذبه ويعطي الحجر ويقول اضرب يا ابن ايهاد يوم يضرب نبيه لا فيقع الحجر على صدره فيدمى بالدم فيضحك الولد والجد والاب اوديش كانوا يضربونه ضربا حتى يغمى عليه ثم يلفونه كما قيل بالحصير حتى يعلمون انه قد مات لكن الله جل وعلا يبكيه حيا ومع ذلك صابر ما يا رب دمانهم إنما لما ربنا قال له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن سعيتها ليه رب لا تذل على الأرض من الكاثرين ديارة إنك ربنا يعني بقول له ليه يا رب أنا كده إنك إن تذلهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفار ما قلص ما حتى يبقى حتى كل هدوه برضو مش شاء يسلم سعيتها قال يا رب دمره فلابد أن تتعلم صول النفس فالهداية بلحظة أقول لك أخي الحبيب يا أيها الداعية إلى الله وكلنا دعاء كن طويل النفس أنت بتكلم صاحبك تقول له تعالى صليك مين زمان بالك سنة بتكلم هاي بيستنوا لي خلاص ما حدش فيها رجع سيبك منه يا عمي روح في دهية أنا أقول لك بقى لا خلي بالك كل كلمة هي عبارة عن مترقة أنت بتضرب فيها في جدار في الحاجز الذي لا يفقه به كلام الله وكلام النبي الذي هو على قلب عرف لما كنت دمك جدار ومعاك مرزبة بتدرب فيه انت تدرب في الجدار والجدار قدام كسرت نص من هنا ونص من هنا والاخلافته من هنا وخلاص بس ليس سبب قدامك ممكن نحتاج خط خطة واحدة ويقع بس اللي شايفه ومعيد شايف الجدار ذا بوائف شجرة قدامك شجرة معاك سكينة ولا المنشار ولا اسم البلطة عاوز تكسرها ماتك البلطة عاقا تخفض الشجرة الناس شايفة مبعيد الشجرة و انت بتضرب في اصل الشجره مفيش شعره بس ممكن مستنيه خبطه واحده وتقع لو انت ستها خلاص هتسيبها هيجي واحد يخبطها خبطه ويوقعها هياخد الاجره انت عملته كله يبقى انت اصبر كن طويل النفس قول لنفسك خلاص الجدار الحاجز عن السقف اللي في قلبه هيقع اهو المره الجايه طب لا هي لسه خبطتين وهيوقع اضربها اتنين كمان اضربها اتنين وسخنها لما يكون الحديد سخن الضرب عليه بيأثر سخن قلبه بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة سخن قلبه بالكلام عن القيامة سخن قلبه بانك تذكره بجموع تنزل ساخنة من عيني سخن قلبه ساعتها اترك يليم لك الحديث عشان كده الدرس الرابع صح في دعوة النبي لنوح الدرس الاول ايه الاخلاص اثنين الثالث طريق الدعوة سيدنا نوح دعا الزج كيف دعا نبي الله نوح اولا لا بد أيها الداعية إلى الله أن يكون رقم واحد بنسبة لك هو الواحد التوحيد أولا التوحيد أولا وكف وقبل كل شيء فأول ما دعا نبي الله نوح إليه وإذا الدعوة تعلمه أول ما دعا نبي الله نوح إلى الله جل وعلا دعا إلى إلى توحيد قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين قال يقوم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم سورة هود ألا تعبدوا إلا, إلا الله أول دعوة تدعوه الله أن تعلم الناس التوحيد عشان كده بالمعنى اللي تفهمه أنت لما فيدي تعوز تأخذ واحد بعيد عن ربنا تأخذه إلى طريق الله أول حال كلمة عنه إيه كلمة عن ربنا كلمة عن التوحيد كلمة عن عظمة الله كلمة عن نعمة الله عليه كلموا عن فضل الله عليه كلموا عن إزاي تعرف ربنا عن طريق عن واسماء واصفاته كلموا عن هذه الأمور قلبه يرتيع يرجع إلى الله جل وعلا يبقى كلموا عن التوحيد أو الحاج الذي دع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك دع النبي للتوحيد طوال مكة رتاشر سنة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد بكل صوره بكل أشكاله وأول ما تدعو إليه بعد التوحيد هو أن تدعو إلى إصلاح فساد قومك. ان تدعى اليه? اصلاح فساد قومك. يعني اول حاجة النبي دعا عليها دعا اليها. لما نزل القومه دعا اليه? النبي عليه السلام دعا اليه? ايوة. الى ترك عبادة للاصنام. صح? دي اوضح حاجة عندما تشجيل. اوضح حاجة. عشان كده النبي الاسلام دعا الى ترك عبادة للأوتاك. اول حاجة. قالوا اجعل الالهة الها واحدة إن هذا يبقى أول حاجة دعا النبي إليها إلى توحيد الله عن طريق أن نترك كل الآلفة ونوحد الإله الواحد الله لا إله إلا هو لذلك إذا جئت إلى قوم عليهم أخطاء ذكرهم بأخطائهم أيضا بطريقة لينة بسيطة واضحة تأخذ كلهم بعيدة عن طريق طريق الذين وقعوا فيه قال نبي الله ينوح وقالوا لا تذرن آلياتكم ولا تذرن ودا ولا سواه ولا يغوت ويعوك ونصر ونصرة وقد أضل كثيرا ولا تجد ظالمين إلا ضلالا دع نبي الله نوح إلى أن يسر قومه هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله وأنا آخذ منها فائدة مهمة هي التي بعد ذلك إن شاء الله تعالى ألا هي فائدة سد الزراعة خاصها لفياكم الخمسة سد الزراعة هذه معا إن شاء الله أن نبي الله نوح دع إلى أن يسر قومه هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله رغم أنهم كانوا صالحين دعاهم إلى أن يتركوا عبادة هؤلاء حتى حتى يعبد الله جل وعلا وحده قال الله جل وعلا وقالوا لا تذرون عليتكم عشان كده انت دعث الله في بلدك او حاجة تتخيل كده تدعو فيها في مصر تدعو ايه اشهر حاجة بيقع بيقع فيها اهل مصر من الشرك هي ايه الله يقر فيك عبادة الكبور عبادة القبور أشهر شيء في مصر الآن عبادة القبور البدوي 2 مليون حاج كل سنة كل سنة اثنين مليون حاج شهيد البدو رحمة البدو اثنين مليون حاج كل سنة يعني أذن لحقوا الكعبة فأشهر شيء في مصر عبادة القبور لو شفت انت هناك مناظر الحسين وال والع والأيام طبعا الشيخ حسنين... شيخ حسنيين من دول هتسأل اللي النهضة صلى الله عليه وصحبه صلى الله عليه وصحبه ونردهم في حك رجل جميل شيخ حسني شوف قال تقبيل الاعتاب والتواف حوالي الكبور والاستغاثة بغير الله يروح يقول يا بدوي يردل ابنيش يا جسوئي يقوله صراحك يا مش عارف يا فلان انا عاوز عيد تقبيل الاعتاب والشرك شرك الله جل وعلا يقع عيانا بيانا مع وجود من يحمي ذلك يعني ايام المورد ده في تخطيط المرور يخطط في نظم حركة التواف والفساد، فساد والله يقنا يقنا له، ليه الغرب يريد ذلك، الكفر يريدون ذلك، يريدوننا درويش يقعد الرجل مع المرأة في الخيمة، الاسم اللي بقول الله حي، الجوزة معها، تشرب بالجوزة وزيدوا لهم الجوزة، والفساد المستشري داخل هذه الخيام، ولا يصلون، ولا يصلون، ولا يعبدون الله جل وعلا طرف عين الله حي به وخلاص، ويضحكون على الناس. على التهلاء الذين يدفعون الأموال الطائلة والله يا لا أنسى جايلت جمهورية في يوم الأيام بعد مول البدوي بعد مول البدوي ذكرت أن صندقه النذور يعطيه اللي ينظره غير الله نك ويرمي الفلوس ليه؟ قرمي فلوس عشان يتجوز ستاته راح كده صندقه النذور تحط بلها عشان تبينجي ليه عشان تتجوز يجينا عارس حلو والعارس يروح عشان ربنا يرجع لزوجته اللي دعني منه يرمي في صندوق النزور شرك بالله العزو بالله تعال بغير الله تعالى تعال بأول شيء تدعو إلى قوم تدعو فيه تدعو قومك إليه هو طارق عبادة للقبوط ده من أهم الأمور صندوق النزور كما ذكر الجيلة الجمهورية يعني جيلة اسمية مش أنا اللي بقول ولا جيلة المهاربة لا جيلة الجمهورية ذكرت في سنة من السنوات قريبة إن صندوق النزور من السيد البدوي أو من أحمد البدوي وبعد المورد لم نقسموها على المشايخ اللي بيسموهم شيخ بقى مشايخ الطرق الصوفيه ومشايخ المسجد وامنه المسجد والعمال تبع المسجد وعمال النظافه المسجد وعمامه دورات المياه تبع المسجد والخدام تبع المسجد بيقولوا ان نصيب عامل النظافه في بعض حمامات دورات المياه في المسجد اللي هو بيمسح حمام بيمسح طازو ميه نصيبه بعد المولد كان 2500 جنيه أما نصيب الشيخ قد ده شغلنا حلو، حلو له. حلو لهم حلو لهم للأسف الشديد ظلم وشرك وبعد عن الله جل وعلا فليكن دعوتك في بلدك أول ما تدعو إليه إلى عبادة إلى ترك عبادة القبور، إلى أن تترك ذلك تعلم من النبي لينوح أنه دعا قومه في البداية إلى أن يتركوا عبادة الأوثان التي عبدوها من دون الله جل وعلا طيب يدعو الزاج كيف يدعو الله جل وعلا؟ قلنا أول حالة التوحيد التوحيد أولا اثنين تبرد معي قومه ثلاثة طريقة الدعوة أن تكون بالتفشير و... والإنذار التفشير والإنذار يعني ترغيب وترهيب، تخويف ورجاء خوف ورجاء لازم هذه طريقة التعوى تدعو إلى رجل على بهاتين الطريقين ما ينفعش واحدة غير التالية يعني ما مايجي مثلا اكلم واحد عن النار ازاي اكلمه عن النار وعاوز يخرج من الطمين لازم يخاف اكلمه عن يوم الايامة يوم الشدقت يعني انا بعد خطبة الجماعة الشرعية اللي كان عنوانها ايه يوم الايامة خرج ليه بعض الاخوة بيعلق بيقول لي على فكرة انا سمعت هو بس بينصح يعني مش بي... بيسبهز ولا حاج بيقول لي انا بعد خطبة خوست وتنعبت من يوم الايامة وتنعبت من يوم ايامة في حين أنا سمعت يوم الإيامة نفس العنوان كده من أحد المشايخ هو سكرله اسمه خرقته بعد كلامه مبسوطه متطمئ وسعيد قلت له لا يبقى اللي أنا عمدته هو ده المصدوب كنا خفت الحمد لله لأن الله تعالى قال عن المؤمنين إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور مش ما قال له كلمك عن الأيامة وعاوز نتخذوا متطمئ لا إزاي لازم بعد يوم الأيامة خافة لو انت خفت حصل المطلوب كذلك لما كلمتك عن الجنة ما تهروش تيئس لا انا ما ايش مكان فيها لا دهنا ما ليس صحابينات لا انما كلمت عن الجنة ترجو وتطمئن وتسعد وتطو من الوهجة لو الا ان يحشرك هناك لو فعلت ذلك ولو وصل الى قلبك ذلك يبقى حصل المطلوب يبقى لازم خوف ورجاء خوف ورجاء لازم الاثنين لذلك نبي الله نوح دعا بالاثنين اذكرهم لكم الآن ان شاء الله تعالى فنبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام داء بهذه كيفية؟ عن طريق الترغيب والترهيب لابد من الأمرين لكن الداعية العاقل، الناصع، الفاهم، المسدد من الله جل جلاله لابد أن يعلم أن للترغيب وقتا وللترهيب وقتا أن للترغيب وقتاً وللترهيب وقتاً يعني واحد جاي لا خالٍ مرعوب ما تقولش بعد كلام عن النار وعن يوم الايام وعن القبر لا كلام عن رحمة الله عن الجنة عن المغفرة عن تواجد الله وجل جاي أصلا مرعوب خالٍ واحد تاني جاي لا تضمن يكون يبقى يخوفه جاي يقول لك يعني يا عم ربنا رحمته واسعة ورحمته واسعة كل شيء وربنا يغفر لنا وربنا غفر لواحد شال بس يعني أماط الأذى عن الطريق شال شوك عن الطريق وغفر لوحدة ثانية لأنها سقط كلف يبقى ربنا أفرحي لا لا خوفه قل له هو شديد العقاب فالدعوة يا ضيجة وعدد لابد لها من سداد أن يكون كما قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيزي العليم غاف شديد العقاب في القول لا إله إلا هو إليه المصير وكما قال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم سمعت أيتم دون الآية الأولى ربنا قدم إيه المغفرة والرجاء الآية الثانية ربنا قدم إيه الشدة والعذاب فأنت حسب حال الذي أمامك تقدم هذا أو تقدم ذات مغفرة والعذاب مغفرة والعذاب قدم المغفرة للي خايفه مرعوب تقدم العذاب للمنطمن وهذا ما دعا نبي الله نوح أو بهذه الطريقة دعا نبي الله نوح قاله يا قوم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لما سخروا قاله إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إذ أدعاهم بالتخويف قال تعالى إن أرسلنا نوحًا إلى قومه أن أنذر قومه من قبل أن يأتيهم عذاب قريب قال يا قوم جن لكم نذير مبين لماذا به بالتخويف بالتخويف سيما إذا كان القوم أشبال إذا كان القوم من الأهم الجعود كما كان من قوم ربه الأنوع وكذلك لابد بد أيضا من الرجاء من التنأر من إسقاب الأمل في قلوب هؤلاء لعلهم أن يثوبوا يعودوا في ناس في ناس كده لما تسمع كلام عن الجنة تحب او الكلام ده وترجع الى الله زورة الاستمانة هاي يكون بدارة ويمددكم باموال وبنين اللي عاوز زوجة وعيال يستفر ربنا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات اللي عاوز ارض تنبت وحاوز جنات هنا وهناك ويجعل لكم انهارة الذي يريد ذلك يستفر الله جل العالم لذلك لما اصيب المسلمون بالألم في عام الرمادة أيام نبيه أيام عمر بخطط خرج عمر يستغيث بالله جل وعلا يستسقي عدد سيدنا عمر عمل ايه خرج مع الناس صلى استسقاء ثم رفع يده وقال اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارة ثم رجع قالوا ليس هذا أليس إلا هذا يا عمر المؤمنين قال نعم فإن الله تعالى قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدار ونحن نوقن في الله قالوا يا عمر المؤمنين اجعوا ادعو الله فقد قنط الناس ادعو الله فقد قنط الناس قال الآن تنصره يقول فما أتم عمر كلمته حتى علت السماء تحابه فأمزلت عليهم المطر قالوا لما قلت ذلك الآن تنصره قال لأن الله تعالى قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد من بعد ما قنطوا وينشر رحمته مش غيث بس لا درركة ورحمة ينشرها الله وسلم على العباد فالدعية ناصح واحد جاي تعبان شوف كده المشهدين دول واحد جاي قاتل عاوز يقتل لما فيه يقتل وعاوز يقتل تقول له ايه تقول له يا عم ربنا يا فرحين هيروح يقتل زي ابن عباس واحد جاله قال له يا يا يا ابن عم رسول الله هل يقاتل النصر توبة هل يقاتل يعني اللي يقتل ينفع توبة له قال ابن عباس لا تنفع له توبة فولى الرجل فقال عطاقه او بعض الثلاميذة يا ابن عباس الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر إيش رقبه ويغفر ما دون ذلك كيف لا يقول له توبة قال ابن عباس رأيت القتلى في عينه رأيت القتلى في عينه لو هو قال له آله توبة يئت الورث أفر الله وتبسل إلى الله رأيت القتلى في عين في حين قتل المائة نفس مائة نفس مش عاوز لسه لا لأ قتل المائة واحد في الصحيحية وجاء للرجل العالم شوف الرجل اللي مش فاهم لما جلو بالأول ضيع حياته قال له نعتلته 99 قال يا توبه قال له لا توبة روح في دهره ده انت ده انت في 60 داهي خلاص طب تعال انت كمان معايا في الدهر ده موته بقى انما لما جه لعالم قال له يا توبه قال له ايه وما يحول بينك وبين التوبة ما في حد يحول بينك والتوبه فتاب الى الله وكان مخلصا صادقا فقبل الله جل وعلا يبقى لما تلاقي واحد جاي خايف مرعوب عاوز توبه لله قول له ايه قول له رجاء شايف واحد جاي شر في عينه وجاي يعني عاوز يعمل الشر كله خوفه من ربنا كلهو استغله اتغلى خوف اتغل من ربنا فداعيه ناصح مسدد طيب الدعوه الصحيح ما نفعتش في الاول ما نفعتش دعا بكل السبل ما نفعتش دعا بيه بالترغيب والترهيب ما نفعهش الحل ايه نفس صلبه نفس كفر بشهمين اصلا بشهمين كما قال تعالى ولو نزلناه على بعض الاعجمي فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين يبقى المجرم اللي هو زي في الصفر مش فاهم تعود إلى الله زوج. سيدنا سيدنا نوح دعا الأول بالإذار، بالتحطير طبعا أي حاجة. دعا بالإذار. إني لكم نذير مبين. دعا بالترغيب. فقلت صفيو ربكم إنو كنوا فقراء يرسل سما عليكم بدرة. بعد كده لما فش كلام ده كله. دعاهم بالإعجاز العلمي. يمكن الحاجات المادية اللي هم يوصلها ممكن يؤمنوا بها. يوم يؤمنوا بالله وجل انت برضو ممكن واحد تتعود إلى الله. كثير من الكفراء اللي هم مرة مص. في أمريكا وأوروبا لو قلت قلت لهم قرآن مفيش لو قلت قلت لهم آيات مفيش أحاديث مفيش تكورفهم مفيش هم أصلا مش مضغلين في رب إنما لما تقول لهم إن في كتاب قال إن النظرية العلمية الحديثة اللي أقرها العلماء الآن اتكلم عنها من ألف ربع الكتاب ده بتاعنا مو ممكن يؤمن يبقى دعاهم سيدنا نوح بن أعجز العلمي عن طريق التفكير في السماعة للأرض وعن طريق التفكير في أنفسي يبقى لما تيجي واحد من المشركين ولا من الكفر من أوروبا والأمريكا تذكره مثلا آيات الإعجاز في القرآن إنها حجزة الخلق بتاعك وتقول إن ربنا خلق ذكر طريقة الخلق في القرآن منذ أكثر من أربعة عشر كلم من يؤمن بهذا القرآن زي ما كثير من هؤلاء آمنوا بالله جل وعلا بآية عوة لما, لما رأوها تنطبق على نصري علمي وصلوا ليه فتدعوهم العلمي تدعوهم بالتفكر في السماوات الأرض واحد من الانجليز طلع قدام الكفرة قال لهم السماد قد كده والنجوم قد كده وقعد يشرح اسمه جيمس جينس عالم انجليزي قدام جامعات امريكا وقدام علماء الفلك العالميين جيمس جينيس قعد المسافات المسابات بين الكواكب وهو بذكرها عير بكى نزل دموعه فأمل رجل مسلم عالم فلك قال له إنما يخشى الله من <تصفيق> عباده العالماء دي اي عندنا بالقرآن قال له ده عندك بالقرآن قال أشهد أن هذا الكتاب كتاب الذي خلق هذا الكون أسلم أسلم على طول جمس زنس لماذا؟ إعجاز علمي سيدنا نوح دعا بإعجاز علمي إزاي كنا بلاك مش على طول إعجاز علمي إحنا بالنسبة لأن إعجاز علمي يا لا يؤثر في ذينام ممكن يثبتنا ممكن يفرحنا ممكن يعلي رجاءنا في الله عز وجل إنما نحن قبل ذلك وبعد ذلك مؤمنون موقنون ثابتون أمام الله جل وعلا فنحن نؤمن بالغيب. لكن عجاز العلم ينفع طائفة من الناس قال سيدنا نوح لما لأهم لا ينفعهم بالإنذار ولا بالتغويف ولا بالرجاء ولا بأي حاجة قال لهم انت مش مش معتقدين بيني في رب قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقر خلص هم مش بالله قال لهم ايه وقد خلقكم أطوارا ده عجاز بقى طبصوا أخلقهم وقد خلقهم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقه وجعل للقمر فيهن نورا وجعل الشمس زراجا والله انبتكم من الارض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطة لتسلكوا منها سبلا في جاج يعني دعون بالعجز عني بصوا للسماوات بصوا للارض بصوا للشمس والقمر بصوا للجبال بصوا لانفتكم بصوا للأطوار بصوا للسماوات بصوا لهذه الامور نظر اعتبار تؤمنوا بالله جل وعلا يبقى عجز علمي ما نفعتش كل, كل كلام ده كله ساعتها دعا نوحا على قومه بقوله رب لا تدعى الارض من الكافرين دي أره. الدرس رقم كم سادس. الا هو فاكرين سد الزرائح صح سد الزرائح يعني ايه هقول الدرس ده ونكمل بعد النشاء ان شاء الله يعني ايه سد الزرائح سد الزرائح يعني المفروض انت شايف اي حاجة هتؤثر في دعوتك بعد كده شايف اي حاجة يمكن تأخذ بالناس بعيد عن الله بعد ذلك من البداية ابتعد على هذا الشيء يعني سيدنا نوح النبي عليه السلام يقول هو ثبت ذلك على البخاري موقوف على ابن عباس وفي استصالة صحيحة عن النبي عليه السلام أن نبي الله نوح كان قبله عشرة قرون من لدن آدم إلى نوح عشرة قرون على الإسلام عشرة قرون على الإسلام وكانوا مسلمين فلما أسلموا لما كانوا على الإسلام ومات علماؤهم وصالحهم عملوا جابوا أسماء الناس الحين دول عملوا أصنب لهم تمثيل تمثيل عملوا التمثال ليه هم عاملينه عشان يعني يعبدون من دون إله لا لا لا ده هم مبسمين إنما صنعوه ليه يتذكروا عبادة الله جل وعلا بصلاح هؤلاء بصلاح هؤلاء قال عبد الله بن عباس في تفسير قولة تعالى صاحب خارج وقالوا لا تذرنها لياتكم ولا تذرنها ودا ولا سواحا ولا يغوثا ولا عقوة وقال كانت هذه أسماء رجال صالحين أسماء رجال صالحين فلما مات هؤلاء قال من بعدهم هل صنعنا مكانهم أنصابا يعني أصنام كده أسان مكانهم لنتذكر عبادتهم فصنعوا مكانهم أصنام أنصابا فلما مات هؤلاء وتنسخ العلم لما مات المسلمين دول اللي هم عوروا من أصنام دي ما الدول والعلم راح والناس نسيت عبلوا من دون الله عشان كده النبي على الصنام جاء ليسد ذريعة عبادة الأصنام بتحطيم كل صنام بتحصيبي كل صنم النبي على السلم خاف إن الصحابة تعبد النبي على الميموت خاف إن بعض الصحابة التابعين اللي بعيد عن التابعين النبي على خاف إنهم يعبدوا النبي على السرة إن يعملوا صنم فالنبي عليه لعن الله اليهود والنصارى صايحين بغير مسلم والنبي عليه كان دعنته هو على فراش الموت يعني وصية الموت يعني هو بفرق الحياة قال النبي عليه الصلاه والسلام لان الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد الا لا تتخذوا القبور مساجد اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد هو اللي حصل بالضبط لما مات الصالحين لم قل شيء كان فاسد ولا ان فلاس كان فاسد ولا شيخ كان فاسد واسو كان فاسد لا بكل قول صح الله يعلم حق لكن حتى وإن كان صالح وصنع الناس لهم هذه القبور فوق المساجد فوق المساجد صنعوا فوقها المساجد فالنبي صلى الله عليه وسلم لها أن تصلي في هذا المسجد ليه حتى لا يتأخذ الزريع أنت تصلي لله أنا عبد موقي من ذلك لكن ربما تنسى أنت ويأتي بعد ذلك من بعدك فيعبد هؤلاء من دون الله جل وعلا فسد الزريع هي عبارة عن الغرور الصالحين لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطت النصارى ابن مدين فإنما أنا عبد فإنما أنا عبد لله فإنما أنا عبد فكونوا عبد الله ورسول أنا عبد ما تقولوش زي ما رجعوها عن النبي عصة فقال أنت أنت السيد فبالنبي سيد النبي سيد ولدات فاذل قال على النبي عليه الصلاة والسلام له أنت السيد شوف النبي رد إيه قال النبي عصام السيد الله السيد الله دخل رجعوه تحتنا على النبي السلام قال من أنت قال أنا طبيب قال النبي أنت رفيق والله الطبيب ليه النبي عشان عاوز يعلق قلوب الناس بمين بالله يا جدع انت علب ابنك كده علب ابنك في البداية كده ابنك كل يوم لك يا ابي هات لعبه تجيب له لعبه هات لحلاوة حلاوه تجيب له حلاوه هات لعجلة عجله تجيب له عجله فسحني سيبسحه الولد اتعلق قلبه مين بيجئ انت دلوقتي انما علق قلب ابنك بالله هات له عجله قول له خلاص ادعي ربنا بالليل في جوف الليل ادعوا له يرزقني لما يرزقنا جدك يقوم الطفل الواد مثلا قايم قبل الفجر يدعو ثم تجيب تجيب له عجله يا ابن ربنا رزقني يبقى خلاص الولد تعلق قلبه بالله مش كل حاجة ابي ابي ابي لا خلاص علق قلب ابنك بالله عز وجل علق قلب من تدعوهم الى الله جل وعلا بالله جل وعلا فان فعدت ذلك اخذت قلوبهم بعيدا عن ذلك وهي الاسب الشديد شايفين اصبام انتشرت، سعد زغلول واحمد عرابي ومشعرف الصنم بتاعنا الجديد دون كل يوم صنم جديد والنبي على الصنم تنبأنا ان معلمات الساعة لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بعبادة الأوفان لازم الأصنام تجع تاني أصنام أصنام يبقى لازم للناس تعملها تاني قال النبي عليه السلام حديث ثاني لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات بنات دوس حول ذي الخلصة فهمت؟ لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات بنات دوس حول ذي الخلصة ذي ده اسم صنم كان بيعظى من دون وكانت النساء تلتف حواليه لتضطرب الياتهن المقاعد يعني وهي بتلف حول الصنم، فالنبي قال لن تكون الساعة حتى يعود هذا الصنم، فيبنى مرة ثانية وتعود نساء، فيطفن حوله ويعبدونه من دون الله مرة ثانية، فمن علامات الساعة ان ترجع في آم من أمة النبي عصام إلى عباد الأصنام، لذلك البداية البداية صناعة الصور التمثيل، البداية صناعة الصور التمثيل، اثنين بناء المساج فوق الكبوز، ثلاثة إن من دون الله، النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أخذ به قبل صلاة عشاء في سورة ابن ماجه. أبو صاع مسلم من حديث أم سلمة وهو محببة أن أم سلمة ومحببة هجر إلى الحبشة فلما رجع من الحبشة سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ما رأوا في الحبشة قالوا يا رسول الله رأينا كنيسة تسمى ماريا كنيسة نكسما ماريا وهناك تماثيل ينظرون النا ينظر الناس فيها إليها قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله تعالى إذا مات فيهم العبد الصالح صنعوا هذه الصور والتماثيل او بنوا على قبره مسجلة اولئك شرار الخلق عند الله تعالى شرار الخلق اللي يصنع تمثال او اللي يصنع هما بيسموه تمثال هو صنم هو تمثال يعني صنم سيدنا ابراهيم لما لقى الاصنام قال لهم ايه ما هذه التماثيل قال انت انتم لها عاجبين لان في سمرة ماشي فشفت الصنم بتاعنا ده فواحد من اللي واقف عليه بتاعنا مرور بقول لي ايه رأيك مبسوط يعني احنا عملنا صنم يعني اي قلتن إن شاء الله إذا قامت دولة الإسلام سنحطم هذه الأصنام قال لي أصنام هو دصنام دة تمثال قلتنه 받고 المثال هو صنم رجحاك مش عارفين دة صنم فهذا الذي يصور في سورة الإنسان صنم صنم النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحطنه وسيرسل الله جل وعلا عيسى بن وريم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليحطم هذه الأصنام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحة eyes لينزلن عيسى بن وريم حكما عجلا فيكسر الصليب ويقتل خنزير ويضع الجizia ويكسر أصنام حتى يقبل المال أحد ويكسر أصنام ويضع الجizia حتى يقبل المال أحد. فبأمر الله جل وعلا إن عادت الأصنام فسيبقي الله جل وعلا لها من يدعو إلى الله جل وعلا إن شاء الله تعالى اكتفي بهذا قدري واتم ذن اللجن على بعد صلاة عشاء وأقولكم لهذا وأستغفر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمع الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها إخوة الكرام والأحباب نواصل ما تبقى من ثوائد من كصة النبي له على نبينا عليه الصلاة والسلام هذا نسأل الله تعالى أن يجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جناة الخلت وأن يجعلنا من المسددين الذين يفهمون ذلك الذين يقتلون بأولئك إنك ربنا نعم المولى ونعم النصير الفائزة بعد ذلك من كصة النبي له انظر إلى من حول نبي له نوح انظر إلى من حول نبي له نوح ما الذي كان معه أولا كان معه أناس قليلون ثانيا القليلون هؤلاء كانوا من ضعفاء ومستضعفي بل كما قال الملأ من قوم نوح من أراضي القوم يعني إذا رأيت أن أتباع, أتباع الإسلام الآن فقراء مستضعفون لو رأيت أن أتباع الذين يجلسون الآن في بيوت الله جل وعلا لو رأيتهم من الفقراء من المساكين من المحتاجين فلا تحن لذلك فلا تحن لذلك بل هؤلاء هم أتباع الأنبياء والرسل هؤلاء هم أتباع الأنبياء والرسل فنبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي ناصره والذي ركب معه القليل المؤمنون الثابتون هم المصنعون المستدلون أما الشرفاء والوجهاء والكبراء وملأ القوم المجرفون فهم الذين حاربوا دعوة نبي نوح، وهم الذين يحاربون الدعوة في كل زمان ومكان. قال المُجْلِمُونَ من, ال... مِنَ الَّذِينَ حَارَبُوا نَبِيَ نُوحَ قَالُوا مَا نَرَكَ إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَكَ التَّبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِينُنَا وَمَا نَرَكَ التَّبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِينُنَا بَادِي الرَّأْسِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَلَنْظُنُّكُمْ ك ازاي يتبعك ولون من دي والذي اتبعك هم الارغالون اللي اللي شغالين شغلان اي كلام اللي ما عاوز فلوس لا ل... مفيش فلان الكبير ولا فلان الوجيه ولا فلان الاستاذ ولا فلان البي ولا فلان ال... كل هذه الالقاب المنمقه المعلبة استاذ جميعي وكل هذا لو لم يتبع دين الله جل وعلا فهو يلقى خلف الظهور أما المؤمنون وإن كانوا فقراء فإن ربك جل وعلا يرفع قدرهم رغم أنهم كلة يعني الكلة مع نبيل ينوع هم الذين منجاهم الله جل وعلا كما قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله جل وعلاه جنود ليست الجنود هي التي تراها الآن أمام عينك من سلاح ومن عدد ومن عتاد ومن طيارات لا لا لا الله جل وعلا له جنود ربما لا تراها بعينك وما يعلم جنود ربك إلاه والواقع يشهد بذلك وحياة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بذلك وحياة الأنبياء تشهد بذلك أن القلة القليلة غلبت الكثرة الكاثرة رغم قوة الكثرة الكاثرة وستوطها وتغيانها وعتادها وأدتها لكن ماذا تصنع أمام جنود الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو ومن نصر إلا من عند الله إن تنصر الله ينصركم والله جل وعلا كثير وحده سبحانه أن ينصرك انظر إلى أمريكا انظر الى الاتحادث السميتي ما الذي دمر الاتحادث السميتي دولة صغيرة اسمها افغانستان وقفت امام هذه القوة الجبار الطارية دولة افغانستان وقفت امام امريكا الفرنسطينيون الضعفاء العزل ارغموا اليهود ارغموا اليهود على ان يتركوا اراضيهم وبيوتهم بقوة الله جل وعلا بجند الرعب الذي قتبه الله جل وعلا في قلوب هؤلاء وهناك جنود أخرى لا تعلمها قد يرسلها الله جل وعلا إن رأى منك إيمانا كما أرسل أيام النبي عليه الصنف الأحزاب أرسل الله جل وعلا ريحا فهز حصون هؤلاء المشركين كما أرسل الله جل وعلا ملائكة تحارب مع المؤمنين في بس كذلك أرسل الله جل وعلا على أمريكا أمريكا بقوتها وسطوتها بالتنبؤات والاستشعار عن بعد ووكالات الفضاء وكل هذا ومع ذلك لم تعرف أن هناك زلزال اسمه سان فرانسيسكو سيدمر فيها مئة مليون مئة ألف لم تعلم أن هناك إعصار اسمه إعصار أندرو سيدمر عشرات الآلاف هناك لم يعرفوا ذلك وكذلك الشيوعيون من أهل روسيا الشيوعيون من أهل تعزف يتي الذين دمرهم الله جل وعلا بقوتهم بقوتهم دمرهم الله جل وعلا شرنوبي لا يقفى عنكم وما هو عنكم ببعيد شرنبل الله جل على فجره فيه تشالينجر الأمريكي المكوك الفضائي أمريكي الذي دمر بقاعدته ثاني جل المكوك الفضائي قدام الناس الكمبيوتر سليما الركاب الفضاء سلام القاعدة جاهزة الحرام انضبطة القوة مأمولة مأمول. كل حالة مأمولة وفي لحظة صارج تشالينجر الذين سموه المتحدث لكن آج الله جل وعلا بقوتهم دمرهم الله جل وعلا دقائق وانفجر النكوك في ايه في عصرات يكون بقرب سليمة كل هذا سليمة لكنها قوة الملك سبحانه وتعالى فاذا كنت غريبا وسط زمان يعج لكنك كنت من الفئة القليلة التي سينصرها الله جل وعلا فيضبر عليك وان كنت من اراضي القوم كما يقولون فانك الاعلى كما يقول ربك قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أنتم الأعلون رغم الهزيمة في روحه إن كنتم مؤمنين أنتم الأعلون إن تسلطوا من الله جل وعلا فدائما أتباع الأنبياء هم المستذلود الطعفاء الفقراء فلما سأله لما سأله ركله أبو سفيان كما في حديث البخاري من حديث نعمة لما زار أبو سفيان هرك حين كان يتجه بالشام فوقف أبو سفيان أما هرك فسأله هرك من أتباعه من أتباعنا محمد عليه الصلاة من أتباعه أضع أضعفاء الناس أم أغنياءهم؟ قال بل ضعفاءهم، فقال هرق وهم أتباع الأنبياء، وهم أتباع الأنبياء، فدائما أتباع الأنبياء هم الضعفاء، هم المستذلون لذلك الله جل جلاله على قادر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطرد ولا تصود الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهك. لما جاء الأغنياء المطرفون من أهل مكة، قالوا النبي، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، أطرد هؤلاء، لا يشترون علينا، الموارج مين؟ بلال. يبقى أمية بن خلف يقف جنبه صف في الصف أمية بن خلف سيده يقف جنب بلال معقول أطرده أكن زي محالة المولى يقف جنب فلان الكرسي لا أطرده أكن أبو جهل يقف جنب مسعود فلان أطرد هؤلاء حتى لا يشترون علينا سلمان وصهيب وبلال وخباب وخبيب أطرد هؤلاء حتى لا يشترون علينا فأنذر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أقوله وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والع ما عليك من حساب من شيء وما من حساب كارهين من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض اللي هم الأغنياء بالفقراء وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله كارهين من بينه المشركين الأغنياء يقولوا معقول هو ربنا نزل سر على ذل معقول هم ذل يكون الأنبياء يخش أو الأتباع يخش الجنة الفقراء الأراضي بدون معقول مش معقول هؤلاء من الله عليهم من بينا فاردو الله عليهم أليس الله بأعلى بالشاكرين أليس الله بأعلى بالشاكرين فإن كنت من عباد الله المؤمنين حتى وإن كنت ممتهنا بين الناس حتى وإن كان الناس ينظرون إليك نظرة امته salaries امتعاض على أنك من أرابل فاصبر فيكفيك فيك نظرة الله جل وعلا إليك قال تعقال, تعقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسلم أو في الحديث غير قصي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجنمكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالله جل وعلا نحل نظر إلى قلبك فإن كان قلبك صادقا حتى وإن كنت فقيرا فالله جل وعلا يرضى عنك أما الأشراف هذه الألقاب المعلبة التي يعطونها لأنفسهم كما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم برزا ينزل الرسالة على محمد إزاج لازم يكون اللي ينزع الرسالة رجل عظيم زي أبو جه رجل عظيم زي وليد رجل عظيم زي أثلاث فالله تعالى يقول أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال تعالى الله أعلم حيث حيث يجعل رسالتك رب أعلم من الصالح من الصادق من المؤمن من الذي يصفيه الله جل وعلا فدائما أسباع الأنبياء هم القليلون هم الفصدعفون وأتباعوا ومحاربوهم هم المترفون الظالمون درس رقم 8 صح ولا 7 السابع اللي هم أتباع الأنبياء صح درس الثامن ألا وهو لابد لكل داعية إلى الله جل وعلا أن يحمل معه في طريق الدعوة إلى الله تعالى زادا هذا الزاد هو الذي يوصله لابد لكل دنائية إلى الله جل وعلا أن يأخذ البنزين البنزين الذي يسير به ولو لم يضع في قلبه فنزيم حياته لو لم يضع في قلبه شحنة الإيمانية التي توصله إلى الله جل وعلا لوقفت سفينته أو وقفت طائرته أو وقفت سيارته تخوض إلى الله جل وعلا فلا بد لك من شحنة إيمانية من زاد يحملك إلى الله جل وعلا الزاد هو العبادة الزاد هو العبادة العبادة هي البنزين اللي تحطه انت في السيارة الذي تخوذك إلى الله جل وعلا البنزين هو عبارة عن الشحنة الإيمانية شحن المحمول القلبي الذي تستطيع به أن تتصل بالله جل وعلا في أي وقت بدون هذه العبادة لن تستطيع أن تتصل بالله جل وعلا بدون شحن محمول قلبك من كهرباء الإيمان لن تستطيع أن تتصل بالله جل وعلا إنما إذا فقدت الشحن لن تتصل وإذا شحنت قلبك ستتصل بالله جل وعلا، فما تصل الأولون من الأنبياء والمرسلين بالله جل وعلا إلا بزاد، إنما هو زاد العبادة، زاد العبادة، العبادة هو الزاد الإيمان، لذلك فإن نبي الله زكريا دعا ربه، اتصل بالله جل وعلا، وقبل أن يتصل شحن قلبه بشحنة العبادة، فدعا ربه الولد، وطلب من ربه الولد، فاتصل بالله. فلم ينقطع الاتصال بينه وبين الله لماذا؟ لان قلبه مشحون بإيمانه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وهو قائم يصلي في المحراب. جاءته البشارة. صلة من الله جل وعلا به. كرمت من الله جل وعلا. تفضل من الله جل وعلا عليه. لما كان قلبه مشحون بإيمانه والإيمان. سيدة مريم. الله جل وعلا أعطاه الصلة به. ورزقها من حيث لا تدري ولا تحتسب رزقا بغير حساب لما كانت مشغولة بعبادة الله جل وعلا كلما دخل عليها زكريا المحراب المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزقا قال يا مريم لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سيدنا يونس ما فقد الصلة بالله رغم الظلمات كل الشبكات منخطعة شبكات الذي يتصله بكل أحد من قطعه إلا شبكة متصلة بالله جل وعلا هي شبكة العبادة من قلبه لله جل وعلا رغم الظلمات الثلاث ظلمة بطن العود وظلمة البحر قاع البحر وظلمة الليل ومع ذلك هناك شبكة يتصل بها بالله جل وعلا نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم بعثون فلا بد لكل دعائه الله من زاد من العبادة من التسبيح من الذكر من الاستغفار من الصلاة من قيام الليل لذلك فإن نبي الله نوح الله جل وعلا تكاه وفضله ورفع شأنه ورفع قدره قال الله جل وعلا أن فرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا كان يعبد الله جل وعلا ويشكر الله جل وعلا على نعمه فلا بد لكل دعائه الله من زاد العبادة ومن ثادي الشكر لله جل وعلا ثم بعد ذلك بعد الدعوة إلى الله جل بعد العبادة بعد نقران جميل من قومه بعد إعراض المشرمين من قومه عنه زاد الابتلاء على نوح ابتلاء بكل أنواع الابتلاء ابتلاء بالقول حتى يصبر الذي يتعرض الآن الابتلاء لأن دايما بقول لي إخواننا اللي يقول مش عارف فلان قال لي لو عملتش إيه عن يضرب ولو مش عارف إيه وبيته وأبو يقول لي إيه أضأن أقول له كلمتين يا أخي أنت ما تعرضت لبلاء اللي ولا تريت أبوي ضربني أبوي أذاني أبوي مش عارف الله يطلع زوكتي أطلع أعطي أطلع مش عارف إيه أقول له والله أنت ما تعرضت لبلاء أنت هدّدت بالبلاء فقط هدّدت بالبلاء إنما أنت علقت وضربت كما ضرب الصحراء أنت وضع على رأسك اللي خذوا كده من الخلاء فلان واعطوه جماعك عملوا زي كده زي ما عمل النبي عليه الصلاة لا إنما أنت عرضت تعرضت بس للتحديد للتحديد فقط إن الذي تعرض يتعرضوا للبلاء حقا هم الأنبياء ومن صلوه النبي إليه نوح كان يأتوه فيلفوه بالحصيل ويضربوه حتى يعتغي ألمات ثم يتركوه أياما فيمد الله جل وعلا في أجله ويكون يدعو الله جل وعلا يأتر الأولى مستغير يرفعه أبوه بالحجر ليضرر به نوح حتى يدمى تعرض الأذى في نفسه تعرض الأذى المد والمعنوي. شوف سيدنا نوح قومه ويسبوه. سب يعني تقدر تسميها يعني شتائم معلبة مجهزة كده قعدت لكل الأنبياء ومع ذلك يقابل نبي الله نوح كل سب وشتم مقابلة طيبة باللين والرحمة حتى لا تكون إنه شديد يتهمونه وينادونه وتهمته أنه يقول لا إله إلا الله وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ومع ذلك أول حال قالوا إنا لنراك في ضلال مبين قال لهم إيه أولتم؟ أهو أنت الضليل والستين ضليل؟ لا قالهم قال يا قومي ليس بي ظل له ولكني رسوله من رب العالمين انتظلوا الستين ضليل قالوا لا أنا ما اتظل والله هذا سيدنا عمر لما يجب فيه طريق وبعدين قابله رجل لما وطئ عمر ثوبه فقال الرجل لعمر أمين المؤمنين سألتل سيدنا عمر الرجل قال لي عمر أه أنت أعمى فقال عمر لا لست أعمى تحيط رحمه لك انت أعمى تقول له ايه قال لي سيدنا عمر اللي كان موجه بس خبطه بجماغه بيده بضحبه بجماغه يبططه يبططه يقول له انتعمل قال له لا فبرضو كده يقولوله إنا لراك في ضلاله مبين قال له ليس في ضلاله ولكني رسول من رب العالمين أبلئكم رسالات ربي وأنا لكم ناصر أمين وأنا لكم ناصر أمين بكل أدب سيدة موسى قال له ايه تعالى تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزجر مجنون رسم جت هبل انت جات خلاص عمل ايه فدع ربه أني مغلوب فانتصر يا رب انت عارف اني مش مغلوب وانا مغلوب فدع ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهم جاء الفرح من الله جل وعلا تهمة ألتة هي اللي تهمة بقى كل الأنبياء التهمة بي تهمة ايه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هل قوم ضلون ترد عتمد ايه ترد عتمد ازاي ايه <تصفيق> ارآه جدا رب ايه كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسوله الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم سيبهم ايه اينات اذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من اجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدى يموت. يعاتبني السفيه بكل كبح وأكره أن أكون له مجيبة. يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. هو أنت تسيبه كأنك أنت عود بخور. كل ما يحدى فيك يزداد طيبك. تولى عنهم. يشتموك سبك منهم. يسبوك تعملك مستامعة. فربنا عارف النبي جعلان الكلام ده النبي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين سبق منهم ورح صلج. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين قالوا له فا ايه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه مش احبادة ولا مجنونة بتاع انت الجنيت انت خلاص بيحكو عليك انت خلاص مشيت مع الهبل اللي معنزول بيحكو عليك حد يعمل سفينة على الارض ايه اللي انت عاملوا شوية الخشب ده ميتين سنة عاك تبني سفينة ده انت الجنيت ومع ذلك يقولوا ميه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون حتى, حتى السخرية جيت بأدب فانا نسخر منكم كما تسخرون اخر حاجة قالوا هنقطعك هنزباحك هنحطك في الارض وبالطبن موتك لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي انا قومي كذبوني فستح بيني وبينهم فتحا ونزلني ومن من المؤمنين. ب بكل أدب نحن بحاجة إلى إن, أن نتمثل هذا الابتلاء. تقابل الابتلاء كما قالت تعالى كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا, يرجو لا يرجون أيام الله. اللي بيشتوك قابل الشتيمة بجدوء، بسكينة، براحة، بطمأنينة. عارفين قصة الرجل من إخواننا أصحاب راح يطلب من واحد من من المليونيرات يطلب منه فلوس لبناء مسك. يقول له هات الناس دي يقول له مش بديك هات مش بديك قاعد جاري حاري في الاخر مليونير زهق راح اتفى في بصق في وجهه فرح الاخ اللي هو بطل بفلوسه للمسجد قال فقال له طيب مسح البصقه دي ده فتحته قال له ده حق انا طب فين حق ربنا بقى اوصل راح الرجل المليونير بكى وقال له فتح خزنه انا والله لا اجهدك خذ ما تريد فتح خزنه خذ كل اللي هو وبني المسجد خاص فأنت قابل الدعوة قابل البلاء في الدعوة بكل صبر بكل ثقانين بكل سكين بكل أمل أن تلا أنت تثق في الله جل وعلا أن الله جل وعلا سينصرك حتى سيدنا نوح مش بشتيلي بس في قومه وفصحابه وفأحبابه وفعدد بس أنوبيلا جبتولي كما سمعنا في قراءة العشاء جبتولي في, في زقته وابنه يعني هو هينجو وابنه هيجرنا وزقته تجرنا زقته الذي ضربها الله جل وعلا مثلاً كما قال تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من حبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الزاخرية هو تبدأ في تفهون ان لابد كل ناعيه لله الله جل وعلا في العمر غالب يبتريه الله جل وعلا بقريب الله بقريب الله يظهر سوءته ويكشف ستره ويوين الناس انه كذاب رغم انه صادق يوم تخرج سكته تكذب اما الناس يخرج ابنه لا يؤمن به الناس لئن نوح تمام نفسه ذقن نفسه ابنه ينجو ومع ذلك لم يغني عنهما من الله شيئا فلا بد انت ان تتعلم ان تتعلم انه كل نفس بما كسبت رهينه لن ينفعك ابوك ان لم تكن قريبا من الله ولا ينفعك ابنك ان لم تكن قريبا من الله كل نفس بما كسبت رهينه وكل امرئ بما كسب رهينه من ذلك بان النبي عليه الصلاه والسلام قال لفاطمه بنته يا فاطمه بنت محمد كليني من مال ما شئت فإنني لا أغني عنك من الله شيء. الله روح ابنه يقول تعالى ابنه شوف حتى من ذا ما لش يا سام ولا حام ولا فلان له يا بني يا بني أرك معنا ولا تكن مع الكافرين يعني قال له يا بني يعني أنا مشفق عليه يعني نرحيم بك يعني نعوزك أنا, أنا والله ناصح لك يا بني يوم أبي يقوله سأوي إلى جبل يعصر من النّاء يصعد لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم لما غرق سيدنا روح بعيا تعبات ابنه ما تخيل ابنه الكشف عنه فنادى نوح الرب قال ربي إن ابني من أهلش ده من صلبي ده روحي. ابني يموت الغرام يا رب أتوهي ثانيش سيبنا صفر عليه يا ربي إن ابني من أهلي وإن ما أدغل حق وعد ثاني ألا تخزينه وإن ما أدغل حق وأنت أحكم الحاكمين شف ربك ربت عليه إيه قال له إيه قال يا نوح وحتى لما توصل أهل الآدي بأول آدي أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك لا مش ابنك تقرأ منه انه ليس من اهلك انه عامل غير صالح فربما تتعرض للألم من داخل بيتك من اهلك من اصحابك من اقرارك من قريبنا منك من جيرانك من عمارتك من مسجدك من شارعك ربما تتعرض من اذى من قريب قريبك فاصبر واعلم ان الله سلم على شاشف الكرب عنك واذا زاد البلاء وعظم المكروب لابد ان يأتي ربك سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين كما في القاعدة التي تأصلت معنا في البداية أنا وهي استضعاف صب استخلاف يأتي الاستخلاف بعدما صبر نبي الله نوح على البلاء وعلى الشدة وعلى الدعوة وعلى الظلم وعلى الضرب وعلى الاتلاء في أهله وزوجته يأتي النصر والتمكين كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا في آيتنا يوقنون قال تعالى فاصبر كما حضر عدن رسل النشاة جعلها الله عزوجل على آية من آيات الله سفينة سفينة يبنيها روح قال بعض التفسير بناها ثمنتين سنة ثمنتين سنة وجمع فيها من كل زبدين اثنين آية من آيات الله جمع فيها النمر مع السيف دون عداوة جمع فيها الحية مع الأطفال دون عداوة جمع فيها الذب مع الأغنام دون عداوة آية من آيات الله عزوجل سفينة تجري في موج فالجبال مش مش المية اللي في الجبال لا ده الموجة بس الموجة زي الجبل شوف الجبل اللي هو ارتفاعه 13 الف متر في جبال ارتفاعها 13 كيلو 13 كيلو ارتفاع التلج فوقه فوق, فوق. التلج جباين فوق فالموجة زي الجبل ومع ذلك سفينة تمضي 20 زراعة في 30 زراعة تنضي واصطلالي الامواج بامر الله جل وعلا الجبال لا تثبت والسفين تثبت بأمر الله جل وعلا آية من آيات الله جل وعلا ثم تستوي على الجودي بأمر الله جل وعلا وقيل يا أرض لا إن ويا سماء أطلعي وغيض الماء أنا ما بيقوله مفيش كلمة في اللغة تنفع لهذا التعبير إلا وغيض الماء أبلغ كلمة توضع في هذا المكان هي التي وضعها الله جل وعلا وغيض الماء غيض الماء يعني نقص الماء وأذن الله جل وعلا نبيه نوح أن ينزل الأرض وأن يدعي الله تعالى فالنجاة آية من آيات الله تعالى وجعل الله جل وعلا إذلاك الظالمين كذلك آية ثم جاءت النهاية إذا تعود إلى الله تعالى وجاء التمكين يستعيش بها إذا جاء النصر والتمكين فاعلم أن النهاية اقتربت لذلك لما نصر الله النبي عليه ومكنا له في الأرض أنزع عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس ستكون في دين الأفاجة فسبح بحمد ربك واستغسروا إن كانت توابة قال ابن عباس إنما هو أجل رسول الله نعافى الله له يعني إذا جاء الفتح يعرف أنك الربط إن شاغل فأذي أفزت ربنا وبالاستغفار وبالتسبيح كذلك نبي الله نوح لما مكن الله جل وعلا له جاءت في النهاية والنهاية هي قبض روحه بعد أكثر من ألف عام دعوة إلى الله جل وعلا وحياة في الأرض ثم يسأل نبي الله نوح بعد هذا العمر الطويل اصف لنا الدنيا فيقول والله ما مثلي ومثل الدنيا ده درس النهاية بأه ما مثلي ومثل الدنيا الا كمثل رجل دخل الى بيت له بابان دخل من احدهما وخرج من الباب الاخر دخل من احدهما وخرج من باب الاخر النهاية لما كن نفسك تتجوز واتجوزت وقالت عين اعرف انك اردت كانشت خلصت الكلية خلصتها وانجحتت في وقت الإمن الضغط كاننفسك بتبني عمارة وبنيتها اعرف أنك يغرب كاننفسك بتذكب عربية وإن شدتها يعرف أنك تغرب نفسك تمسك محمول ومسكته اعرف أنك الرب أول ما تمكن من تريد يعرف أنه قد اخترب أجدك لذلك لما مكن الله لنبيه له موسى حين نزل لي ملك الموت ففقع موسى عين ملك الموت فصعد ملك الموت إنه ربي كما في صح مسلم وقال أرثتني إلى عبد لا يريد الموت فقال الله تعالى لملك الموت ارجع إليه وكله ضع يدك على مثل ثور يعني فضع يدك على ظهر بقرة فإن لك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشها فطد بيدك مئة ألف شعرة لك مئة ألف سنة تعيشها فقال موسى ثم ماذا بعد إيبه لم عيش فلس كل السنواتين ثم ماذا قال ثم الموت ثم الموت قال موسى فالآن فالآن طبعا نهيتها الموت بعد مئة سنة بعد ألف سنة بعد مليون سنة بعد ما تنتهي الأرض نهيتها الموت خلاص يبقى الآن فقبض ملك الموت روح موسى فكلما أحسست أنك اقتربت مما تريد اعلم أنك اقتربت من الموت فأوصي ولتكن وصيتك وصية عاقل كما وصى نوح وصية العاقل مسدد وصدنه بقوله يا بني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين كما بتحدد الصحيح. وقد كانت عبارة محاضرة في هذا المسجد شرحت فيه هذه الوصية وصيحة نوح لابنه وصل نوح ابنه قال يا بنى أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين أوصيك بلا اله الا الله فان السماوات والارض لو كانت حلقة مبهمة فصمتهن لا اله الا الله وأوصيك بسبحان الله وبحمده وأنهاك عن عن الكفر أو عن الشرك وعن الكبر هذه وصية العاقل لابنه كما وصى العاقل الحكيم نوح ابنه في وصية نوح وصية لقمان لابنه اقرأوها في سورة لقمان يتتعلموا كيف توصي اذا احسست عنا قد اقتربت اجلك وصية تكون لك عند الله جل وعلا اكتفي بهذه الفوائد واسأل الله تعالى ان يجعلوا اياكم من الذين يهتدون بهذه الانبياء ومن الذين يستمعون القول فيتمون احسنه واسأله تعالى ان يجمعنا بهم في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يغفر اباءنا وامهاتنا واموات المسلمين رب ارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هدينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الله, الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين